فَلَّ ت تَخَطُ نُشزَهُ فَعظُوهَّ وَجُرُهُ فِيمَظاجِعِ رَّلِبُهُم فَإِن أَطَعْنَكُم فَلَا تَبَغُوا عَلَيهِ سَبلَ إِ اللهَّهَ كَانَ عَنِيًا كَبير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 تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذل قربا واليتاما والمساكين والجار ذل قربا والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مقتالا سخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا